Iqra bismi rabbikalladhi khalaq khalaqal insana min 'alaqah Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bilqalam 'allamal insana ma lam ya'lam أرآه استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت كذب وتولى الم يعلم بان الله يراه كلا لا ان لم ينتهي لناسف عن بن ناصيه ناصيه فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب